بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احتدى بمدى وأما بعد تكلمنا عن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيريا ثم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة سيريا إلى الدعوة الجهنية وعرفنا أن قريشا ما صبرت على هذه الدعوة فذهبت تشكو إلى أبي طالب وردهم ابو طالب مرة ومرتين بأسلوب لين برفق ولكن قريشا ملت من هذا الأسلوب تعبت من هذا فيما فتكلمت مع أبي طالب بشدة وقالت له إما أن تكفه عنا وإما أن نقاتله ونقاتلك معه سنقاتلك أنت وهو فشق على أبي طالب أن يفارق قومه ولا يريد أيضا أن يكون في خلاف مع قومه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يسالي على أن أترك هذا الأمر ما فعلته حتى يظهره الله أو أهلك دونه فهمناك طيب وإن كان وإن كان بعض العلم يضاعف هذا الخبر يعني خبر وضع الخمسة في يمينه يعني يضاعفون هذا لأن في إسناده شيء طيب مهم بدأ المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت كان النبي يرى منهم أذى كثيرا خاصة عندما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عند الكعبة واشتعرت جماعة من المشركين بهذا الفعل يعني بعض الناس كان يستهزئوا مجرى كان يتكلم كلمة كان يفعل شيئا أحيانا وبعض الناس كانوا مشهورين بهذا فسموا لكثرة أزاهم لكثرة كونهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بالمستهزئين من شدة أزاهم فأولهم وأشدهم هو أبو جهل عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أبو جهل كان من أكبرهم وكان من أشدهم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف له مواقف كثيرة منها أنه قال يوما يا معشر قريش يا جماعة قريش إن محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فعل ما ترون هو يعيب آلهتكم يعيبها يعني يأتي بالعيب عليها يلومها ويسبها وشتم آلهتكم يعيب دينكم ويشتم آلهتكم ويسفه أحلامكم الأحلام هي العقول يصفه يعني يقلل من عقولكم يقول أنتم جهال أنتم لا تفهمون يقلل من قدر عقولكم وسب آبائكم وهو يسب آبائكم يقول إن آبائكم كانوا ضالين إنهم كانوا جاهلين لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه وتسفيق. كنا التغسير تحليل شأن سفي يعني قليل العقل هو يصف عقولهم يعني يصف عقولهم بالسفه. قال إني أعاهد الله غدا إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر أنا سأجلس له غدا وأحمل علىه حجرا لا أطيق حمله يعني حجرا كبيرا لا أستطيع حمله من كبري فإذا سجد في صلاته رضقت به رأسه إذا سجد في صلاته فإنني سأضرب بعد الحجر رأسه رضقت به يعني ضربت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو منعوني، فيصنع به بعد ذلك بن عبد مناف ما بدله يعني إنني سأذهب إليه غدا إذا سجد في صلاته ساضرب براسه سأضرب بهذا الحجر رأسه فاقتله والأمر إليكم يا معشر قريش أنتم الآن مسؤولون عني إن أردتم أن تسلموني إلى بني هاشم إلى بني, عبد مناف لأن بني عبد مناف لأن بني عبد مناف لن يسكتوا قتل ولدهم سيقتلون القاتل فهو يقول هل أنتم يا قريش ستساعدونني هل ستمنعونني من بني عبد مناف هل ستقفون أمامهم وتقولون نعم هو على الحق ولن نسلمه لكم أو ستسلموني لهم ليقتلوني بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم افعلوا ما تريدون أسلموني لهم إن أردتم أو امنعوني إن أردتم المهم أنني سأقتل هذا كلام من هذا كلام أبي جهل فلما أصبح لما جاء الصباح أخذ حجرا كما وصف لهم ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر. أخذ الحجر وجلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وغدا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو إلى صلاته الغدو هو الذهاب في أول النهار ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار إلى صلاته كما هو يذهب عادة في الصلاة كان يصلي مرتين في اليوم مرة في أول النهار مرة في آخر ولم تكن الصلوات الخمس قد فردت بهذه الطريقة التي نعرفها أن يكون الصبح والظهر والعصر بهذا الترتيب. كان صلاة بالنهار وصلاة بالليل فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة في صلاة الغدوى في صلاة النهار كما كان النبي يفعل وكليش في أنديتهم كليش النادي هو المجتمع من الناس كليش يجتمع في مجتمعاتها النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس اليوم يقولون النادي الرياضي والنادي الاجتماعي والنادي النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس نعم فكانت قريش تجتمع في أنبيتها كل جماعة معا شراب الخمر يجلسون معا أصحاب القصص والكلام يجلسون معا أصحاب التجارة كل جماعة لهم, لهم ناد لهم مكان يجتمعون فيه فهمنا ينتظرون ما أبو جهل فاعل ينتظرون ماذا سيفعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر. لما سجد النبي حمل أبو جهل الحجر. لم يحمله احتمل له احتمل هذا دليل على ثقل الحجر وأنه اجتهد في هذا. اجتهد في حمله. حمل الحجر وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا دنا منه حتى إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رجع منهزما. اقترب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط اقترب منه ثم خاف ورجع منهزما رجع خاسرا منهزما منتقعا لونه من الفزع انتقع لونه يعني تغير تغير وجهه تغير لونه من شدة الخوف منهزما خاسرا, من خاسرا جهل حجر حمر الحجر جهل لا أبو جهل الحجر <تصفيق> احتمل احتمل يعني حمل حمل أبو جهل هو فاعل الحجر وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جهة النبي وحمل الحجر كما قال لهم ولكنه هزم خسر خاف ورجع متغير لونه انتقع لونه يعني تغير وجهه من شدة الخوف ورمى الحجر من يده فقام إليه رجال هو رمى الحجر ورجع خائفا قام إليه رجال من قريش قالوا ما لك يا أبا الحكم ماذا حدث ماذا بك فقال لهم قمت إليه لأفعل ما قلت لكم أنا ذهبت لكي أفعل الشيء الذي قلت لكم أن أضرب, بي بي أن أضرب بهذا الحجر لرأسه قمت إليه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه دنوت يعني اقتربت، لما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم عرض لي فحل من الإبل عرض لي يعني وقف أمامي وقف أمامي فحل الفحل هو المذكر من الإبل من الجمال، وقف أمامي جمل كبير الحجم عرض لي فحل من الإبل والله ما رأيت مثله قط ما رأيت مثل هذا من قبل هم بي أن يأكلني وهذا الفحل هذا الجمل أراد أن يأكلني هم بي يعني اقترب مني يريد أن يأكلني فإنها هم نعم نوى أراد فلما ذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل يعني هذا الذي جاء بصورة الجمل العظيم هو جبريل عليه السلام ولو دنا يعني لو اقترب ابو جهل مني لأخذه لا لو اقترب ابو جهل لأخذه جبريل عليه السلام وهذا ايضا من الصور العجيبة من اشد الخوف ما قال عرضني اسد حينها ما قال نمل ما قال لي ما قال شيئا مما يقتل في العادة بل قال جمل والجمل عادة لا يأكل اللحم فهمنا الجمل لا يأكل لحم ولا يقتل ولكن تخيل جملا يأكل اللحم هذا يكون اقبح عندما تتخيل الصورة هذه صوره عجيبة لأن الجمل لا يتخيل في هذا فإن تخيلت جملا يأكل اللحم ففيه فيه غرابة هو يقول رأيت هذا رأيت جملا فحلا من الإبل ليس أسدا ليس غير ذلك يقترب مني ويريد أن يأكلني ما قال يضربني ما قال يضع قدمه علي ما ما قال يقتلني قال يريد أن يأكلني ولما ذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا جهل قال كذا فقال ذاك جبريل ولو دنا يعني لو اقترب لأخذه وهذه القصة أيضا بهذا الأسلوب فيها شيء في إسنادها ولكنها اشتهرت في كتب السيرة وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاته في البيت أبو جهل كان كثيرا ما يحذر النبي كلما رأاه يقول لا تصلي هنا إياك أن عند الكعبة فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت فقال له مرة بعد أن رآه يصلي ألم أنهك عن هذا؟ يعني يا محمد ألم أنهك ألم أقول قد نهيتك من قبل عن الصلاة هنا؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول وهدده النبي صلى الله عليه وسلم أجابه في هذا اليوم جوابا شديدا وشدد النبي في الكلام عليه إن الله سيهلكك وسيكون العذاب عليك شديدا، فغضب ابو جهل من هذا الكلام ورد، وقال له أتهددني أنت تخوفني يا محمد، وأنا أكثر أهل الوادي ناديا. نحن كنا النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس. قال ننظر إلى المجتمعات خمسة هنا عشرة هنا سبعة هنا، أما نادي ففيه مئة فيه مئتان. أنا أكثر الناس ناديا. يعني جماعتي عندما أجلس ويجتمع الناس حولي أنا اكثر الناس جماعة اتهددني وأنا اكثر أهل الوادي ناديا أنا اكثر الناس عددا يجتمع علي ناس كثيرون فأنزل الله سبحانه تهديدا له كلا لئن لم ينتهي قبل ذلك ماذا؟ قبل هذه الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهى عبدا إذا صلى هذا أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على الهدى يعني إذا كان النبي على الهدى أو أمر بالتقوى نحن رأينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمر يأمر بصله الرحم والإحسان إلى الوالدين والابتعاد عن الفواحش والخمر والقتل ويأمر بحسن الجوار فيما أو أمر بالتقوى أرأيت هذا الكافر إن كذب وتولى إذا كان مكذبا متوليا ألم يعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يراه ويطلع عليه ويعلم أحواله ثم قال الله تعالى كلا هذا حرف نفي شديد النفي حرف ردع يسميه العلماء لئن لم ينتهي إذا لم ينتهي من هذا الفعل لنسفعا بالناصيه إذا لم ينتهي سنأخذ ناصيته الناصية هي مقدم الرأس نحرقها سنحرق ناصيته مقدم راسه بالنار لا نسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه هذه الناصيه ناصية كاذبه ناصيه خاطئه ناصيه مقدم المقدم نفسه نسفعا نحرق سنحرق ناصيته ناصية كاذبة خاطئة هذه الناصية ناصية كاذبة طيب هل الناصية كاذبة او صاحبها صاحبها فهمنا علماء الطب اليوم يقولون ان الانسان عندما يكذب عندما يكذب الجزء المسؤول عن الكذب في مقدم لأس طيب عندما فحصوا لأسه وكان الشخص يتكلم بالصدق وكان يتكلم بالكذب قالوا عندما تكلم بالكذب لاحظنا حركة في النصف الأمامين من العقل من المخ فسبحان من أنزل هذا قال ناصية كاذبة خاطئة خاطئة لم يقل مخطئة لأنه لو كان مخطئا الخطأ لا يحاسب الإنسان عليه إذا أراد الإنسان خيرا فأخطأ فنقول هو مخطئ أخطأ يخطئ فهو مخطئ هذا من الربعين أنزل ينزل منزل أدخل يدخل مدخل أخطأ يخطئ مخطئ هذا من الربعي وهذا لا يحاسب الإنسان عليه المخطئ لا يحاسب على خطئه، لأن الخطأ قد غفره الله سبحانه أما هذا فهي ناصية خاطئة من الفعل خطأ بمعنى أنه فعل ذلك متعمدا وليس, وليس عن خطأه قال الله سبحانه فليدعو ناديا دعا يدعو يدعوهم يعني يطلبهم يناديهم يا أبا جهد أطلب رجالك ناديهم كم رجلا في مجلسك خمسة عشر مئة ألف كم رجلا في مجلسك ادعو ناديك ادع كل الناس الذين معك سندعو الزبانية ونحن سننادي لك الزبانية والزبانية هم ملائكة جهنم الملائكة المسؤولون عن جهنم فليدعو ناديه فلينادي رجاله ونحن سننادي له سندعو له ملائكة العذاب ملائكة جهنم ثم امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تطعه كلا لا تطعه لا تطع كلامه إذا نهاك عن الصلاه وسجد لله سبحانه واقترب كلما زاد سجودك كلما زاد قربك من الله ومن أديته للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هذه مواقف فعلها أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه أراد أن يحمل الحجر يقتل به النبي ومنها أنه كان يهدد النبي وينهاه عن الصلاة عند البيت ومن أديته ما حكاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد في المسجد الحرام وهو يصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أبو جهل أنا رجل يقوم إلى فلس جزول بني فلان فينقيه على محمد وهو ساجد طيب أبو جهل بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يجلسون وبعض الصحابة موجودون قال أبو جهل: ألا يوجد رجل منكم يقوم إلى فرث جزور بني فلان الجزور هي الناقة صغير الناقة فهمنا التي ذبحت والفرث هو ما يكون في البطن كل ما يكون في البطن في داخل البطن كانوا يرمون نعم الجزور هي النقطه الصغيره هذه الجزول والفرص ما معنى فرس ما يكون في البطن الأمعاء ومثل هذا الذي يكون في البطن وكان لا يكون هو الظن فتذكر ابو جهل ان بني فلان ان بني فلان قد ذبحوا هناك وقد القوم بفرسها في هذا المكان ايها الناس من يذهبوا ويأتي بهذا الفرد فيضعه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يأتي به ويضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقام الخبيث عقبة ابن أبي معيد ابن عامر بن أمية ابن عبد شمس هذا عقبة ابن أبي معيد طيب يأتينا إن شاء الله تعالى كتل مع أبي في غزوة بدر فقام عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمر بن أمية ابن عبد الشمس وجاء بذلك الفرز ذهب وجاء بهذا الفرز، فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنه لم يستطع أحد من الصحابة الموجودين هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضعيف الجسم الصحابة الموجودون في ذلك الوقت ما كانت لهم القوة لم يستطع أحد منهم عن إلقائه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستطع أحد أن يقوم وأن يبعد هذا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفهم عن مقاومة عدوه كانوا ضعفاء لا يستطيعون قتال هذا العدو ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمته جاءت فاطمة فأبعدت هذا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لما قام دعا على من صنع هذا الصنع القبيح فقال اللهم عليك بالملأ من قريش الملأ يعني الجماعة اللهم عليك بهم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعني سماهم بأسمائهم اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان بأسماءهم سما اقواما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأيت هؤلاء الاقوام الذين سماهم النبي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم قال رايتهم قتلوا يوم بدر في غدرة بدء رأيت هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم قد قتلوا في هذا اليوم. طيب؟ هو كل كل الملأ؟ ليس كلهم سما هو دعا على الملأ عموما ثم سما بعض الناس منهم. قال عليك بأبي جهل، عليك بعقبة ابن أبي معايط عليك بشيبة عليك بالوليد بن عقبة عليك بفلان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم فقتلوا جميعا في بدر ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جاهل أيضا أبو جاهل هو كان رأس هؤلاء وكانت له كثير من القصص مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ثلاثا منها الرابعة مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل أن أبا جهل ابتاع اجمالا من رجل يقال له الإراشي أبو جهل اشترى إبلا اشترى بعض الإبل من رجل هذا الرجل ليس من مكيا ليس من مكة اسمه الإراشي فمطله بأثمانية ذهب رجل الإراشي ابتاع يعني اشترى نعم أبو جهل اشترى ماذا اشترى اجمالا من هذا الرجل من الإراشي فهمها وجاء وقت الدفع فذهب الإراشي إلى ابي جهل يطلب المال منه فمطله فمط أبو فمطله جهل مط له يعني غدا وغدا يقول غدا وغدا يقول غدا ولا يريد أن يدفع مطل يعني اخذ له الثمن ولا يريد أن يدفعه كل يوم يؤجله فهمت يؤجل ما معنى المماطله والمطاله نعم كل يوم يقول غدا وغدا يقول بعد اسبوع وبعد اسبوع يقول انتظر فنقول هو يماطل ولا يريد أن يدفع فمطله باثمنها فجاء الرجل مجمع كريش هذا الرجل جاء إلى مجتمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله ذهب الرجل الى جماعه من قريش يا اهل مكه ساعدوني كي اخذ مالي من ابي جهل فان فاراد القوم الاستهزاء بالرجل فقالوا نحن لا نستطيع ان ناخذ من ابي جهل شيئا فهو سيد في القوم ولكن إذا أردت من يساعدك فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقولون هذا مستهزئين لماذا؟ الرجل لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم فسيذهب الرجل إلى محمد فيذهب محمد معه إلى أبي جهل فستكون قصة جديدة وسيضحكون مما يفعل أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فكروا هكذا خططوا فجاء رجل مجمع كليش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله لينصفه من أبي جهل، لينصفه يعني ليعطيه حقه من أبي جهل، استهزاء هم يفعلون هذا مستهزئين ليعطيه حقه ينصفه يعني يعطيه حقه لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمونه من أفعال ذلك الشقي ذلك الشقي هذا الخبيث للرسول صلى الله عليه وسلم هم يعلمون ماذا يفعل هذا الخبيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا الاستهزاء فرسلوا الإراشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه هذا الرجل ذهب هذا الرجل إلى النبي ولا يعلم القصة هو ليس من أهل مكة هو تاجر جاء للبيع فباع لأبي جهل وأبو جهل يماطله في الثمن فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المساعدة على أبي جهل قال ساعدني إن هذا الرجل أخذ مالي وقد أخبرني الناس أنك الذي تستطيع المساعدة فهمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوجه الرجل إلى النبي وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه إلى بيت أبي جهل حتى ضرب عليه بابه دق النبي صلى الله عليه وسلم الباب باب أبي جهل فقال رجل من فقال أبي جهل من هذا من هذا الذي يدق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد أنا محمد وهذا الاسم لم يكن في مكة اسم محمد كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده لم يكن هذا الاسم مشهورا تنحوه قال محمد فخرج ابو جهل على لونه خرج وقد تغير وجهه انتقع لونه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا حقه أعطيه ماله فقال ابو جهل لا تبرح حتى تأخذه يعني لا تنتقل من مكانك انتظر حتى تأخذ حقك لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل يعني لم ينتقل لم يتحرك من مكانه حتى أخذ دينه فقالت كريج وينك يا أبا الحكم هلاك لك هذا أمر عجيب نحن ظنناك ستتكلم بشدة ظنناك تسب ظنناك ترمي الماء في وجهه أو تغلق الباب أو تستهزئ نحن ظنناك تفعل شيئا قد جاء إلى بيتك وهو الذي يدق الباب عليك، وينك يا أبا الحكم، ماذا أين مثل ما صنعت؟ قال لهم ويلكم، ويلكم، الهلاك لكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي حتى سمعت صوتا ملئت منه رعبا، والله عندما دق علي الباب سمعت صوتا ملأني بالخوف، ملأني بالرعب، سمعت صوتا مخيفا. ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي فحلا من الابل ما رأيت مثله قط. لو أبيت أو تأخرت لأكلني لا قال إنني خرجت إليه وفوق رأسي جمل كبير من الإبل فحل من الإبل لو أنني تأخرت ولم أدفع المال أو أبيت كان ياكلني لو أبيت يعني لو رفضت ولم أدفع فوق رأسه يعني يمشي على رأسه إما أن تدفع وإما أن أأكلك قال فدفعت فهذه بعض الأمثلة لمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل وحده هذه أمثلة لأبي جهل وهناك غير ذلك كثير هنا معنى يعني رسلية في روعي نعم إن لم تدفع نعم أتلك الفحم ومن جماعة المستهزئين أيضا أبو لهب ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستهزئين عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه من الأباعي هذا عجيب جدا فهو عمه وهو فوق ذلك جاره كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بيته وكان يلم القذى على بابه كان ياتي بقمامه ياتي بالقاذورات يضع امام باب النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه كان النبي يبعده يبعد هذا وكان النبي ينادي يا بني عبد مناف يعني لا يقول يا عمي ينادي عموما يا بني عبد مناف نعم يطرحه يعني يرميه هذه كمامة كيس مدعى أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعده ثم ينادي يا بني عبد مناف أي جوال هذا ما هؤلاء الجيران ما هذا الأسلوب هل هذا أسلوب الجيران الذين يحترمون جره فهمنا والأثر أيضا بهذا الأسلوب ضعيف ولكنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان هؤلاء المجرمون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميل زوجه أم جميل بنت حرب بن عمية كانت تفعل هذا الفعل معه كانت تساعد زوجها في إذاء المسلمين فكثيرا فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنمائم كانت تصب النبية وتتكلم فيه بالنميمة بين النساء وخصوصا بعد أن نزل فيها وفي زوجها سوره أبي لهب خاصة بعدما أنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب جيد. ومن المستهزئين عقبة بن رأب المعيد عقبة كان الجال الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جيران النبي وكان يعمل معه كأبي لهب كان يفعل مع النبي كما يفعل أبو لهب يضع الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه صنع عقبة مرّة وليمة أعد طعاما في يوم من الأيام ودع إليها كبلاء كلشين ودع إليها ناسا من كبلاء المكة يأكلون منها وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طرزع قوما من الأشراف ودع النبي صلى الله عليه وسلم معهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد عقبة قال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فتشهد فبلغ ذلك ابن أبي خلف الجمحي القراشي وكان صديقا له طيب قال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه أكل من وليمته فهنا فوصل الخبر إلى من؟ إلى أبي بن خلف وكان صديقا لعقبة ابن أبي معيد وهو مشرك أيضا فقال أبي لعقبة ما هذا الأمر الذي سمعت عنك؟ يعني قال ما شيء بلغني عنك ما هذا الشيء الذي سمعته؟ هنا قال لا شيء يعني لا بس يعني يقول عقبة لا شيء دخل منزلي رجل شريف هذا رجل من علية القوة رجل شريف قد دخل بيتي فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له يعني لم يقبل أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فشهدت له حياء هذا كان هذا من الكرم حياء أن يخرج من بيتي ولم يأكل يعني يقول الناس عني بخيل يقول جاءك الضيف ولم يأكل فاستحييت من هذا فشهدت له لكي يأكل استحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فقال أبي وجهي من وجهك حرام لا تقابلني لا تكلمني إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه وتبزك في وجهه وطلت معينه وجهي من وجهك حرام حتى تقابل محمدا فتطع عنقه تطع عنقه، تطأ قدمك على رأسه على رقبته العمق هي رقبه وتبزق في وجهه بزقة في وجهه وباصق بالصد بالصد وبالذئ يعني تفل ما هذا الذي يخرج من الفم قال تبزق في وجهه فهمنا؟ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تفل التفل هو أخف البزاق هو أثقل نعم وتضرب عينه وتضرب وجهه تضرب على عينه الله هو الضرب بالكث مفتوحه فلما راى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك لما راى النبي سبه وبصق كما قال له ابي فأنزل الله سبحانه في هذا ويوم يعض الظالم على يديه يأتي يوم القيامة فيعض الظالم على يديه ما معنى يعض على يديه يعني دليلا على الندم ويريد أن يأكل يديه ندما يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيله ليتني اتخذت الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ويلتا يا هلاكي يا عذابي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أجعل عبد الله بن أعوبيت أو عفنا أجعل من <تصفيق> نعم لم أجعله ماذا أباي من الخلف لم أجعله صديقا لأن هو الذي أضلني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني قد أضلني عن التوحيد عن الذكر ذكر الله بعد إذ جاءني جاءني التوحيد وتبعته ولكنه أضلني وكان الشيطان للإنسان خذولا الشيطان لا ينصف الإنسان ولا ينصله دائما يحضله في المواقف المختلفة ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد ما فعله ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معايت بينما كان النبي يصلي جاء عقبة ابن أبي معايت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه في عنق رسول الله وخنقه خنقا شديدا جاء هذا الخبيث خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ثم جاء بثوب امسكه بين يديه ثم وضعه على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم وشده شدا قويا يخنق به النبي صلى الله عليه وسلم يخنق يعني يضيق على حلقه فلا يدخل الهواء يخنق به النبي صلى الله عليه وسلم ما؟ ما؟ خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه جاء أبو بكر فأمسك بكتفي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عقبة عن النبي وقال لهم أتقتلون رجلا؟ أن يقول ربي الله أنتم لماذا تريدون قتله ماذا فعل لكم هو لم يفعل شيئا إلا أن يقول ربي الله ويقول أنا من المسلمين الله ربي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إذا كان كاذبا فهو مسؤول عن كذبه وان كان صادقا فسياتيكم خير مما يقول. المناكب. المناكب هي الاكتاف أمسك الكتفان. امسكه بمنكبيه ودفعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيمنا؟ فيمناكش <تصفيق> <تصفيق> قليلا وإن شاء الله تعالى نعود